لا اله الا الله الشيطان الرجيم فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ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 مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ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 وَمِادُونِهِ مَا جََّتَ فَبِأَ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبان مُدهَاَّتَ فَبِأَ آلَ إِ رَبِّكُمَا تُكَذذِبان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 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رَفْرَفٍ خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربك ما تكذب تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام